وكل محدثه بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد بارك اسلام معنتي عصرت شوعه محرم شحن 4830 شوعه هجريه كمون 3 اكتوبر كل تشحن عصرتها 12 ميلادي ان شاء الله تي درسنا في قدس كتاب الأصول الثلاثه للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشرح ذهب النازل له الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه و الله الجميع باركس بقصه لنوس دوزلنا مالتيو يا شباب زعبانته مالتيو انواع يا شباب انواع العباده عينات نوع عباده بوزح مخن كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تقي وسوزه العباده اسم جامع للعباده شمه شلون كنا كن تتقال لمن جاءت التقال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى ربز فتوى زبله من الاقوال ضرب والاعمال والافعال تكبار الظاهرة بدقاوي وي نعم بدقاوي كمون الباطن ابوشتي لذلك نايدقن ابوشتن صراح يكون تكبر ربنا نحرز فتوى خاين وزيعه عباده ان سلاذه خاني ايناتنا عباده بزح لكن المؤلف رحمه الله إذا تصلنا زلو قال لي مالتي طيب لو ما ان شاء الله بزعبه الاستغاثه صدمني ردوني خطبه ردات زردك كصوع الاستغاثه طلب الغوث وهو الانقاذ من الشده والهلاك كب شقر ك صقم ادحنوني ويكي هل كي موت ادحنوني خصبل زياده استغاثه وهو اقسام له الشيخ بن عثيمين اربعه كفليات تغيث النماذ تقدمت الي بالله عز وجل واجاء توحيدا بربي نربي ان ربي رد ان ابصح كم ودي كان ربي يرد اني خطب له زيته وحده اتخاليتي الاستغاثه خوينه والعياده بالله ابشرك الاكبر تودغنانا مالتيو ابعاب الشركه تودغنانا سودماني بالاموات نموتات رجوني خطب ويدم ابو روحو غزلوا كتصوه نزي يسمعو خا مالتي بيوتو مالو لكن ابقال عاد طبغى ريحهم نزلو سبح ولا اولياء والصالحين الكامنوا نزوم تصويعك شركي مغنياتهم زي كلوه قاعده تصوع زي قريبك البحريه حدث سب حنبيس وزخله تخي نور داني باللو ازفقد سب يكو. زخوله يكونه ابتص سب زي كوله ربت راح زخوله تخي نور داني ربت راح نلمن مالتي زي تاسال سيتي اذا ربعيتنا <تصفيق> يمرشاند دماني حادث هو تزولو كان حنا كازيكال نافلت كنقول لها نعبا حجزنا نعبرد ان نخطب له سخانه الدنيا زملكت مزال حادث بشلل الدحرالو بارالايز ربسلمان نعبا خبزه بحرزيا يا سحاب نخطب له يتقلني غير وراسي مشلول بارالايز يدو ينكسق اسني خمي يجري خد حنا لكن لازم تايندحركو ينيو صور نجر مستر الله وسابز خدحني خئليو اللي حرلو زي اعتقد انت لاكن بو شوش تعجز نخئليو تصرفالو بزدنيازي يخئليو اندحركا زي انا بشرك الاكبر تقيدا لله ولاد بالله شاء الله ناب زر زر نوتو مالتي الأول الاستغاثه بالله عز وجل وهذا من افضل الاعمال واكملها بربي كبربي نربى ود ماني رداني كتب رداني يا رب كتبل زي توحيد امالتي زغاخت تزبل تزرح وهو دعو الرسل واتبعوا زد ماني كل جزازة تقبروزنا برور رسله انبياء والرسل لوخات كلهم المرسلين يا رب يقولون يا رب شقرتكاتي مو مالتي ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله دليل النازي الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغيسول عباده مخانه رب سبحانه وتعالى ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ان نم بألف من الملائكه مردفين سوره الانفال ايه 9 ذكروا يبل رب سبحانه وتعالى اب غزوه بدر ونكلهم وحدات غمركم الرسول صلى الله عليه وسلم كساب تي تاخذون موزنا بارو غبي وديقون مالتي بمحردع قبر ابذ ساعات الرب سبحانه وتعالى فاستجاب لكم رب خالنتي تجزي لمنكم موهبكم رد انا وحداتنا لكمني انا خارجيكم كما يقولوا الرب سبحانه وتعالى رديوام اني امدكم بالف من الملائكه مردفين بملائكه ملائكه وريدش ز الملائكه زياتهم مردفين اي بتتابعن في النزول وردخلوا بغض ساليهم ورد النير حاجه وراء حاجه حاجه وراء حاجه بغض ساليهم وريله صنحهم دفعه حنت مجموعه يوردكم ويكون النير مباشره كل بحسب يوردوا النير وك وكان ذلك في غزوه بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين في 1000 رجل الرسول صلى الله عليه وسلم لما تم المشركين تراءيو شش كوينهم مسي بعل ابو جهل ما رحمهم الله يا اماني واصحابه 310 رجلا صحابها دم 310 خندين خونا الله سبحان الله كندعس فيه خونا يا شباب سلسف سلساز فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبل يقول اللهم انجز لي ما وعدتني الرسول صلى الله عليه وسلم تطول ادام العلم دعاب زي حمد انتهي لهم انت ربي انت قال ذاته وخلي عوت ارى ان انت ربي هبني تقال ذاته وخلي يله اللهم, اللهم انته هذه العصبه اللهم ان هذه العصبه من أهل الإسلام لا تعبر في الارض الحديث طبعا اخرجه مسلم اذا مجموعه مالك وصحبه مالتهم اذا عند حرطه فياد راح تجي زقزاقه يا رب بتوحيد وناتو نهي مجمر يا وجهي انا رازا بدر مالتي لذلك بجا حوت نائلهم دعاء غيرهم وما زال يستغيث بربه رافعا يده حتى سقط رداؤه من منكبيه دعاء مسبذعو ادم حفاب بهم يا رب يا الله يا الله اغثنا اغثنا رجعنا رجعنا تاخ خيبون مسومون ازموا شركين نحنا خاو وحداتنا مو حيلها بالنيل دعاء غير ربخ ملائكه تتاورق شح ملائكه بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم محرج قهره اي تي جاب تاخذين رموز نبر وادق ف اخذ بكر رضي الله عنه رداءه ابو بكر الصديق نزقاه بحزمه فالقاه على منكبه ثم التزمه من ورائه بدحريول زقاب زي ا الرسول صلى الله عليه وسلم كدينوم بدحريوم لما خمس جرو الرسول صلى الله عليه وسلم حقيفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه فاخذ ابو بكر رضي الله عنه رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزما من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فان فإنه سينجز لك ما وعدك فانزل الله هذه الايه يا اخ لك بزهد دعيرك رب سبحانه وتعالى ادماني حج قحوتك انت قال زات والكاد ما خبك كايو يا خلق بزحد كساب اتجابيون زو والد صلى الله عليه وسلم فزعا زي اوريده رب سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم شحمل اي توريده ولو جي زو غهني نعدنا ابشرك زودكو زلو نزايا تزي زي ذكر رب سبحانه وتعالى ورسول الله الله عليه وسلم دعامس رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الشيح ملائك ربي انت انت يساله اذا كل نابل كانهم كن ربي منغنياء يلتئ بتم اولياء والصالحين قرنائنا نصوع عيب لله لكن ربي تيسان الرسول صلى الله عليه وسلم اعوتهم اب غزوه بدر ابو جهل شو عتا قتل من كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم اتي فامنوزنا بركم صنم ادحنكم اتقال ذاته لكم هيبكم دو اما أنا رب سبحانه وتعالى اتقال ذاته وليه بني من اللغات عوت لهم يا رسول الله مويتهم كله تزارب وما لهم نزموتات مسبلوا لهم اسمع بكلان من منكم يلومكم لو صدام زي قول امر سامعني زي اكن معجزه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رب خمس سمعوا من كفار قريش مويتهم كله زربنا الرسول الله عليه وسلم سمعوا اغنيات الله عليه وسلم زرباي سموه لذلك كل شيء نبو تشنا نديتنا حزن بالهم يا شباب كما يقولون كيموت حدث سبسي سبحان الله رب الدحر مسول له انتي بودي له رب الدحر مسا اخوي والله بقول لك انا بري رب خانه شعاع اعوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر سلزية شباب قدامي اذا رجوني ابعدنا بزعته قالا صقم رخيبو مدد مدد رجونا ايوا نماني سوء شباب لقبر نرب بيديك لازم يشركوا الاكبر زي حضره نبواتنا وديداتنا نعواتنا نحاتنا كلهم اي زي نغير زي خطير مخانوا وشركوا مخانوا نتكسلوا الثاني الاستغاثه بالأموات أو بالاحياء غير الحاضرين القادرين على الاستغاثه فهذا شرك نبوات ذكرك نرب سبحانه وتعالى كتصوع ودمى نموتات والنعم رجعوني نخطب له معبل ماتيو رجوني درك ماتيو رجوني نمن نما سبق برمدي اذخاني شرك الاكبر ويروحو قاتل لو دمى كبروحه قال عبد خلو شيخنا يشوف له نرجعني دا بالك تصوع والعاذب بالله شيطانك يقول زي كم ستزيه غيركم دعاءهم سبحان الله اذا كاني شرك يقول الاستغاثه بالأموات أو بالاحياء غير القادرين غير الحاضرين القادرين على الاستغاثه فهذا شرك اذا شركي والعاده بالله كمسلمنا رب سلمنا لانه لا يفعله الا من يعتقد ان لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الروبيه اذا اني 58 كبرتلنا اذا اعتقاد ام نزلوا ابزموتات ام نتخاهم زبصهم زلنا انت هم زعمنوا زلوتلنا اذا اتوم سي تصرفاتهم لو ما بزعلنا زي ككبروا سي خول يوم يلوم سلاذا امنوا نايرب سبحان وتعالى تكبر نزوم موتاته كدحونايم سلاز اله زامن مدد مالك و ردوني مدد يا شيخ فوله رب سلمنا قال الله تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االههم مع الله قليلا ما تذكرون سوره النحل الايه 62 رب سبحانه وتعالى إنه شكور سي ما نيزد حنا دعانا تخني ما نزم ويكشف السوق نتس صقم زقنت طالو خني ماني كاب شكر زنا غفخه ماني اذا كل زكبر ساعه ند كونكون ما يلوتي رب سبحانه وتعالى اذا حبكون كمون ويجعلكم خلفاء الارض تكاتي قبرك اي يخلفوا بعضكم بعضه قدام يجي الموت كلا يجي الموت المهم مريت كابسب عديتو الي كل جه سبان تجي موت تجي يولت واضحه شباب اذا هو له غيري ابلاله ايلهم الله بس رب سبحانه وتعالى اسويتالو دي رب سبحانه وتعالى سي مغزا رب اللودي يله نبلوه طيب زياب كنت شنو يرب رجعنا نمت اي نزو سب قبرته ومالهم كرهتهم ما يقولون الا رب سبحانه وتعالى ربكم اذا منقولنا يا ربي كم زيد لي كفار قريش تقيسون اللهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى كقرربونا انا رب بنبر ما عزنكم كنت تدل يوم لكن اذا رب لرب سبحانه وتعالى ابذا يا تقيسون قليلا ما تذكرون قرب اذ يقولون دا غبركمكم كاب صقم يدحناكم الله كاب شجر يوصعكم اذ يقولون دا غبركم زي منتا يخم كما يخم تلمون زلخهم ولا صالحين اولياء والانبياء يخنوا اي تلمونهم ما ايلمون يجبلوا الثالث الاستغاثه بالاحياء العالمين القادرين على الاستغاثه على الاغاثه نعم ثالثيتي بهوتهم بهوتهم زلو مخلوقين فطورات مالتي مو خاني شرط ناتا فلتتها لو يگولوا مخانوا سواون تفولطو مخا كردو خا يگول يگولوا مخان فهذا جائز اذا فقد اذا گنا الدنيا نغري كتطلق دريخه نعباد احنا النبلوا نخيط موت على البحر مالتي حادثه وقعا كامسيو قتل كامسيو التزلثثات له بهم قال الله تعالى في قصه موسى ابزا قصه نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام رب سبحانه وتعالى انتير فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فوكزه موسى فقضى عليه سوره القصص ايه 15 اب سوره القصص اسري ايه مالتي 15 تحم الذي من شيعته اي من قومي طب تهزبنا النبي الله موسى عليه الصلاه والسلام النبي يا موسى قتلنا اليوم على الذي من عدوه ما رد ما قدتم بس فرعوزنا بره اذي كاب موسى نبي الله موسى تقتلهم موحد اتغاك امني ما كافر, كافر كافر عم. فبقى موسى عليه الصلاه والسلام لازمهم يذ خدحنا يكدني كدحنا يدو مز حجن نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام احنا نيلود هاي بالو لرب سبحانه وتعالى ادحنا اني ما وخريات خكل خلل كاي خيل يس ككل خلل كخيل احكين ابتي رب بترحز خولو تكبرات نربط رحنا نسول طيب بده يحرق موسى عليه الصلاه والسلام وفرعون واسبع بعد ما موسى عليه الصلاه والسلام مباشره يدعو اكبو يدعو امه يبو بس من ذنا بره مالتي عاشب اصبر عزمه فقد عليه ابا اقوله مويت حق حيبه يبو تگول له ابا اقوله كروي ابا نبي الله محمد صلى الله موسى عليه وسلم وتك كفر دي سلسله زرايد ماني كانا خلول ليلو كهارمو تبل لكن يدعو عميخو مسارو باغيرو خيدو زي تافر مالتي طبعا النبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ربي غفر ليلو ربي غفر له حجي انت دليل الله نغاث لن دال واحد حنان يلو نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام كدحمه مزم مالتي زي فقد مخامنه الرابع والاخير رابعيتنا ما قرشان ساعه تاكل زلا الاستغاثه بحي قادر من غير ان يعتقد ان له قوه خفيه حي بهوتيزون لكن اي كان لي دحنه لازم اعاد حنان مبالغن اذن تاع مالوتي عشنه تلبق كم اقدم از تقوسكو مالاتي مشلوله اليد بارالايزد وخا اكل السنقول اكلوا سنقولي لازم سي تحجزوا دا انبر نعاد حنا نحجزوا نخطبلو حزكاه ودقي ويصاح اسكاي خرامان كتودر لكن انت ولا اكل السنقول غننسى الوخ قلت بعين خازير ندحري لوقن اذا ابشركم الاكبر يا خيل الله ما قلت ازيك مثل ان السخيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخريه الطلق ده اللي خايلوا شغله بنعزيمين بحاله بارالايز دقنه يد إد. يده شلل ذا حزم عليه يده ناقص زي زي كم يجي روي قاطع انا كانعثا كابزي متحل ازي تقول لي لو زي يسولك على من حسابي عشان تيلو شغلنا ثاني بما نستغى بما به فيمنع منه لهذه العله لكن قدرت كم زي تكبر نبلو مغنياتو تزريسب كله مشرول كله براليز كله سي اجحن النيلو اكيد في شيء انا زي بصح يقول اعتقد اني اكل سنكل السبي يدحن امبار ولا كان سنكل كلس يدحن له امنتك حضر لي وبز سلا زغنه ازخ خلكل له ويقول وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المجنون قوة خفية ينقذ بها من الشده باركس زي مشروع البارالايز ده حازو كمان كدحني خلباي تاعلو وانت امنت كيحد يريلو مالاتو سلازي خبطوم بربي زحقازي برنا ابشجر ودقناد ما كل غزي ربي نتصوع وقال ربكم ادعوني استجب لكم رب لما تسقم توريدل كات كم تحنا مالاتيو فتني نا باي ملس دو ولاي ثرثر دو صبري دبر وتعالى شكركنا بشرك الاكبر كو دقنا يا بلل وكلما ابوتاتنا ادياتنا كن نصحوا مالنا صقم وديقنا اليوم مشايخنا كبرنا اخذوا زوحه زلو الشرك مخانو قصيرنا نردى اكتفي بهذا القدر والله تعالى علم هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته